بوك تو واحد وثلاثون واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة مشاتوس انتو من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات ميشاتوس سالاتون من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه ميشاتوس سوبون من فضلك واحد شوربه <مشاتو سوبن> من فضلك واحد شوربه من فضلك الحلوة. من فضلك الحلوة. مشاتوس من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن, نفطر. من, فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ شو بول كاي ميالو؟ خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل شو رست بانون كاي فرماجو خبز توست مع سجق وجبنة خبز توست مع سجق وجبنة شو بولي جيتان أوبن بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة. شو بيضة. عيون. بيضة عيون. شو من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك, من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك كباية ماء أخرى. من فضلك كباية ماء أخرى.